شاهدا ومبشرا ونذيرا. بشتي رب العالمين بحسي سريع في سورتي هتا وفي هتا عندك و فايدة صلحة الحدايبية كي يأكل لك واتنمو بين مسلمانا ومشركة ووشتي رب العالمين بي عم الله عليه وسلم ووشتي ده بعم وسبب في صلحك رب العالمين چه فايدة دي دانا إيمان دارا وچه خرابي بكافرة ومنافقة تدهبون رب العالمين بحسي شولة بيغمباليك صلى الله عليه وسلم وظيفة بيغمباليك وبرمين بيشتة بيغمبالي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك يعني ما تويهناتي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك ما قلت ياف إنا جبتعظيميا شنك ياف إنا ناف لغة عربية دو معنى ايك هكا جماعتك بجن ما يهو كريا بجن إنا وكا ايكي معظمش بيت بجد إننا يعني بتعظيمه، چونك كيا معظنا، بعدين رب العالمين بحسيئا كل شوية خيذ معظنا دكات، بجد إننا أرسلناه كه، كه مش شوية رب العالمين بمعظنا، ما توي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما توي يا بيعنبر، وما أف بيعنبرني أو أفرسالاته ده، ده تبو إيمان دارا بيجي، شاهدا، ما توي هنا يا بكي بيعنبر، ده تبو شاهد يعني تو يعني تواجدة ادبینی و تجاهنده خلکی تو بو پشتینگی ارجا قیامت شهادی سر دای سر امت آخو به الله علی و وسلم در شهادی سر امت آخو کاوشت خود گویی او به عنوان بودیه الله عليه علیه وسلم هموی جهانی امت آخو یه مخلکی گویی یه مخلکی دیار کری هم ایکلوش شد به الله عليه وسلم که ده بی سر امت آخو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلَاءِ شَهِيدًا يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ده حال وقصا چبیت او ايماني نعين و باوري نعين الوقتكي و که بره وابده تا ریکا حق و ریکا راس و که بره رکا خلط و ریکا خراب بوته تایت مئی بو دیار کری و مئی بو گوتی اما هم ام شاهده به مهمون ما مه هاتیه دیار کرد اما او گشتی و ما پیناینا اینکه او خرابید وی ظلمان نفسه خو کری و جی اینا بی که علا ها اولا شهیده و پیغمبری سالله و آیو سبیده شاهد سر امه دحو او شوه سر کې ادیش سر هم پیغمبر ادیش که همو پیغمبر کې په یو ما خو ګاندی قوم خو هات آیت کوي د شب را به جید وكذلك جعلناکم امه وسطا لکتون شو علی الناس و الرسول علیکم شهیدا په معنا چې هره ما امتک که امتک وسطا یعنی خيارا عدلا یعنی فهمه امت دې به اختره هم ما عادلته ونقول واسطن يعني نوكي جيانا ونوكي فلانا نوكي جيانا ونوكي مقصرن ونوكي خو خوهناي كا نقول سمعنا وعصينا ومزاني ومتاقى اشتين بس ام عمالي بنوكي و ايماني بنويني ونوكي فلانا زيدة روية بكمنشتيني بناد ديني خودا جيانا ونوكي جيانا بيجنا عيسى عليه الصلاة والسلام قريزيني يا من هوا که فعلاً اشک بیشند عیسی علیه سلام کریخ خداییم خدای بخویم و که نکیلوت بیشند و که وسطا. ابعاد جمعیتی ن امتا متوسط ما بین هر دو که ما بین واقعی زی درویت کن و ما بین واقعی تقصیریت کن الله و علیه و سلام ليتكونوا شهداء على الناس بهند وصيات معنويه أفا يعني تودي دينه خديب دي شيء ودي سناتة بأعماله بشي صلى الله عليه وسلم أفا وصياته اما لو كي يودي قرآن وشيء ودي سناتة بأعماله بشي صلى الله عليه وسلم بجمهت تعرف من أفا أخفناك خلته وما دام درس سيد قرآن وسناتة شيء ونيه اما عادل تراه ما درست تراه أو وصاة أما متطرف شيء يعني أخذ باطرافي الشيء يعني هندايستي گتي جي هموستي اينا چيت ني بس رحوچار هندي گتي جي اي کي گتي او جي دي ن گتي نو دينا چيت اولت بج متطرف يعني اي کي دي ديني هما ن چيت ج هر کس کي هوبيد دي دين اسلام برستي ن چيت اوچيه او متطرفه ويا ابو رفاونيا هندك اسلامي گتي وي دي شيشي گيري ي بردايو دينا چيت هم او دي دين اسلام دي قران و درستي چيت او مروفك ونيا وسطا هما باشترا هما قد اترا او اي وسط او رب العالمين عالميني بمدانا يعني وسطيات نم كيفما انبخ وسطيات تكدانين ولا ناهو وناهوش ونيا كينا او وسطيات او دين او خوده نواتيد قرانه دا او اي پیعنبره نواتيد الله عليه وسلم او وسطياتا او هما چيترا و او هما راسترا لتكون شهداء على الناس دا هنك يعني امتا پیعنبر صلى الله عليه وسلم ولكن يقول لك ان يكون رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول لك ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون رسول الله الله عليه وسلم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 شاهداً اوه هندی پیغنبس الله علی و سلم انده صاغه و اوه جته خوده همو یه گوتي همه و رو جاقیامنه ده شاهده سر مدن بس پشتی مرنه اب حدیثت هاتین سر هنده کابشید پیغنبس الله علی و سلم از صاغیامن و مرنه من حد و خیرم بونگو حاکو پشتی مرنه منیش ونیا گو نحیتونگو بومنتين و منی هانگالی های و از بونگو استخبارت کم رابعالم لا خازل خوش بينك ونحد كما رب العالمين. هذا الحديث كموضوع ويدروه. هذا الحديث الصحيحاتي البخاري والمسلمي كبيعان بس الله عليه وسلم رجع قيامته واحدة ايمان دار وبصرمان أمته. ويجينا سر حوضاوي ملائكة. وناهك عن ذلك بجنود رأي خليجرا. ده بيعان بس الله عليه وسلم دبيش دام ملائكة وبش داء أمته ومنهم. وناهك عن بين سر حوضاوي كوثلة. بيش إنك لا تدري ما أحدث بعدك. که تونستنی که اونها پشتیتای چکری که چندش اینه دنیا چندش تکری و نیت نگو تی به کودی دینی نچونم درستی دین ایرانیمی. اما دین سالم در کابتی آمپاسالله علیه سالم نزانیه که امت وی چجور نحکت بود چجور نحناکت پشتیبی. آقا امت نبیه چونکی آمپاسالله علیه سالم پشتیم میرید و نیت شد جیه که از عالم البرز خواه و نیت جیه که که خوشتال جیه جیشههیدا خوشتال و ماستال و قدرتال جیشههیدا. و دم ناف خوشی داره هک پیام با صل الله سام نکه ها بال مهابید نیا امضاء نیت کامچید که اینو چنا که اینو گناه حد مهمو بیام ببین الله مال سام پیامبر د پشت نیت بیع اجازه بدی بخام که بدی و ربعامین پشتی دنیای دبریه دل نیا دبریه ناف خوشی دار نیا چجور آخوشه ولی چی نیت نیت هشلاندن اب چه نیا خبرت نخوش بودن نه هتی آنیا ایلاع آو هتی که خبرت خوش بودن ولكن يقولون الله <سؤال> عليه وسلم الشيء رب العالمين <سؤال> الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه سرمن يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله يسلمه الله الله الله الله هذا چه دلیل مفهوم هایی نه؟ برای کس مدعیه تا دین کپیان بس است الله و عزیم نزدیک هت آکنگی هت آن روش قیامتیه بو تی تدیار کنن هنگی وقتی بوده اول دین تبشتیته بدال کریم حماسه الله و عزیم پیامبر تبشتیم ملاکتا و دوام روا دیر کن دیر کن الحاضر مادام او راز نبیند بوده او اسبی وادی و راز نبیند بودی دین امام ملبوینای مادام وابق هو هندش لی نداره و هندش لی و کریم و دیگه کن، آو مستحق بی حاضرین و بخوان بی هوا کثیر. جشای در معنای الله عليه وسلم سلم دشاهدی دست سر امتاخو که في فی جهان دیه، جهان دیه امتاخو نه معنادیه یعنی بیامرسال الله علیه و سلم نکه ی حاضر و زن که امشت که اینو چناکه. و الله علیه و سلم محمد مطیع ند دشاهدی سر امتاخو. روز جه قیامت او و دو بیت شاهد مگر دیسر پیامبر دیش همه آقا همو پیامبر کی پیام خواه گاه دیا کام مخو و مبشران و پیامبصالله و علی و سلم مزجینیه داد مزجینیه داد تماک سر ایمانیه اند اول باریتیه اند اول دیسنات ویپشن که رب العالمین دل خوشت بید و دیر حم خو بید باد و دید ناب پشش داد. آبادبشیره مبشران آبادشود همو پیامبر کی آن نبست و ما صل الله و و سلم هرب رب العالمین جد رسولا مبشرين ومنذرين الى شعب سيام بلي كريص الله وسلمتك فشلاويه يعني تودي يا محمد صلى الله عليه وسلم دمزجنيه دعوه كاسا ويمان الدين وباديه دين ودي ريكا تتن بلا من هذير من شتكر بلا هذير كره شتكرنا بلا <تصفيق> اه قدمزجني يب ديك رابع عميد دي الاخوج بتدي راح معقبه بدو بدحث وانا نذير الإعلام مع التخويفي. كانتوا يكياو جدار كاي وبترسينش. بجها كان في إيمان نائنا وكان باوي نائنا رب العالمين جعده بعد نجود النوجح نمدى. لغضب رب العالمين بهن جهات رب العالمين كتو شير يا محمد صلى الله سموه كشاش أو إيمان يعني بس. أعمالينا كتوب درسي دينينا خدنا چيد أفشلاتي يا محمد صلى الله عليه وسلم تو شاهدي سر أمات أخو و تو دي مزيني دي وقصة وإيماناتي لنكارب العالمين دي لخوش بي تو دي رحمة خوبة دباتو دباتة بحشت دا وقصة اشترسي ناوي إيماني نعينو خرابيب كان كارب العالمين دي عقوبة دت حتى السر بهم دي بمينا و تهبينة كان يانا كافر بنو إيماني نعين وفق آية دي لسر هندي عندك مروفة هين ب ترس واندنا، ترس واندنا، يعني تبغى ترسين العذاب وجهنمه، العذاب رب العالمين، العنانة رب العالمين، العذاب قبري، وإنتا كيش؟ ترغيب وترهيب. بلاه، هندا كيش، كتو ونيا بيراوي بحشد بينيابا، الرحمة رب العالمين بينيابا، واليحوش بين رب العالمين بينيابا، بهند ده إصلاح بنوده كيابن، ومره بيعنبروش هما عندك ونيا هم غاوه دعاوى تش نيا ترساند مبا و هم غاويش دعاوى تش نيا و نيا هي في كرنج نبا قاوا بجنال منيا قدين نقول هم خوش بيت و نيا هر سگ امكان اربع من ارحم الرحيمين ما بين هاردو دديه جار هاي ونيا ترساند ينكديت جناحه خرابين نو ده زوربن وقت دي و باشش نو ده زوربن برويده و نيا فضل الله الرحيم و باشي الله الرحيم وليخوش بينا رب العالمين لي تؤمن بالله يعني ما بونگو الله <سؤال> عليه والسلام <سؤال> ما يكيه شهادت سرنگو وما يكيه مزگینیت ده ایمان داران حکم رو گت ایمان رب العالمین یگت ما بو ما بالله يعني بالله عندك رب عبادات رب ورسوله ويعني إيمان الله عليه لك ان الله يقول لك ان الله يقول بي لك الله يقول لك ان الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول لك ان الله يقول الله يقول لك الله الله كثير يا بعمر يا <بيغنباري> خديه، وتعزروه تعزروه التعزيره يعني النصرة مع التعظيم يعني قالتوا يكي سربخي ومش تبغان يجيب كاي وهاي ركاد يجيب كاي وتقول هذيل ما عزم يعني دههمك إيمان بينا بخديه وبيعمر ربي الله عليه وسلم وتعزروه يعني هم كشتفانيو ديني خده بكان و ديني خده لا لنقو رب العالمين و دينيوين لا لنقو غلا غلا كتب موظم بان يعني تعظموه يعني موظم راقران و لا لنقو غلا غلا بيت رب العالمين و هندك مفسره وتعزروه وتوقروه توعزروه و توقروه أبوه صلى الله عليه وسلم یعنی ده همک پشت‌واینیا پیامبریب کن سال الله و علی و سلام، پشت‌واینیا دینیب کن، ورای کویب کن و سنت اویب کن، و تو آکیره و پیامبری سال الله سلام نانیم بیه معظمیک مقدار بید. مقدار بید نب، پیامبری سال الله و علی و سلام، اولا دی سنت او پیامبریب کن الله و و سلام. مقدار بید نب پیامبری اولا مرف نب یا محمد هک، نانی مرف بید و حتی مرف جهس کتاب جلد آبید، مرف رسول الله. إنه قدر درنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم أما وقتنا بيهاتا قوتا نفس صلواته بيغمبري صلى الله عليه وسلم هذا معناه تعزروه وتوقتروه يعني بيغمبري صلى الله عليه وسلم تبيع ما ظرره قررن وكي همو كاساكي نبي الله ينغو كي همو ملوفك بصر مامير شونك رب العالمين يبقادر يخصلي ومعنى فنداشني يعني درجه دنیای ربه عالمین دین نابید. اینکی اولش چیه؟ اندروییه. زی دراویه. یک چیز هوارا خوب پیامبری بساللله و علیه و سلم دعاب پیامبری بکت. دخا زشی پیامبری بکساللله و علیه و سلم. اما و نبج نتعدیم. اما یخالده. نیم اما چون دل الواحدی دین ربه اما توافقی رو او قادری خود داره پیامبری ساللله و علیه و سلم. امشی قادری دینه. وتسبحوه بكرة وأصيلا. هون تسبحات رب العالمين كم؟ أبي راد بس بحسر رب العالمين يا. وتسبحوه أبي بسبحسر رب العالمين يا. بسبحان الله عليه وسلم حمّو مفسر متفقا سال وتسبحوه شو بس يا رب العالمين يعني ده رب العالمين كم؟ الله سبحان الله وبحمده. هذا يعني أنه بس لك فقط أنه يتبعي بك يماتي أنه يتبعي بك يماتي وهذه آياتيات التي تتبع في القرآن سبح اسم ربك العلى سبح لله ما في السماوات والأرض بكرة أسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 هر جکت هاییم ویتره و هایی کنجد. بعضی سبحان الله و به حبیه، بعضیها که یادیش بیجید عادی و اونگی ما استره کادره. بله دنبالوی بسرومان هندی گلک به بی ذکرای کرد خیرم روی ما استره و معروف فتر رب العالمینی ما عرض کرد بکرتن و آصیره بکرتن یعنی اسپانیا دان وأصيلا يعني هバリا مغربيا بشتى هバリ بشتى نيروداس بيتكل أتومغرب بجذري وقت أصيل وبكرة إيش إسبدا يعني دو في وتسبحوه بكرة وأصيلا لتسبحات رب العالمين بكن وقالك بجن سبحان الله وبحمده يوم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم يوم بس بجن سبحان الله إسبدا وهバリا و اون دکمفسرانش ایبو تی بکرتن و عصیلی، یعنی همون وقت دکیه. یعنی اسپیدا و هیواریا و ما بین واجد هم همون وقت دکیه. هندی تسبیحات عرب العالمی بکن، هنگی قدر عرب العالمی دن و خیره کم واسط مدرسه خواتینا. سعی کن سرعت تسبیح کن. مثلاً تسبیح کردن جغرافیایی بری که Yeah. يعني تؤثر تأثيرهم يعني تزبحهم في الخارج. بري كده؟ يعني كم تك؟ والله عندي مره بابي عم الله يسلم عاوجندية ده بدرات كذي. فتبقى خوف تبلاب كه. ااا فتبقى بتراجع قيمة الشاهد بس قاله <تصفيق> جورس <Yeah>. بتل <تصفيق> ملحوظة شيء. يعني in pluggưu空 guzm really say that Oh mother. Yes Bye uncle. Yes. Yes Well. It looks like your mother установ augmenting. Yes. I look at our trainer. municipality articulus. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.So, hope that God does try and project Yama. You are Reserve a yield. Yes. بشك بتاكلي ها عهدي دنت يبايعونك بيع يعني مخالفه وناكي ايمت بيجن بيعه جاء خديت الله محمد اتينا لك ليتو بيعدنته بيعدنته يعني عهدي دنتك وقد تشهدنته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 He t referred to as well, for a very peaceful assemblage, in which Godwie is not figured out, if we reference them to the Messiah challenge from this, on his day image as a god So that's why we doichiamento because of the Muslims and the shal obedient Godwagens یان فلان خرابی نکم یان فلان باشیب کم و بشه دینی به جماعت عهد خوش کند. نیام با عهدایی که گله کی معزنا و ما می‌رفتیم. عهدایی دار ما بین او و رب العالمینی می‌رفت نبی برچینید. نبی اف عهد بینش کاندن. لهندش رب العالمینی بیت آبی عدنتا یا محمد صلى الله عليه عهدای دنتا که دیگه چه خود دنتا و به آمریت نوکن آفای دنا رب العالمینی و خدا اشیار بنتی بیای عهدایش گرفتن. قارزم و نبودی عهدای فرشین نه هیلا. اف آیت آیکل و آیت آبوبه صلح حدهای بیا هاتیا خاره. اشتی امام عثمان رازبین آخدری بیدو احتمالا مسیح الله و علیه هات قلب صلماانو ما در سادیش بودی. کدوم چن؟ مکی با خو امرای کن. اینا جیکی کدوم تر اول میره بو. فی حیامت صلیح الله علیه و سلم ما و غیر مشکوکان دکم روبه ورای کردند. این پیامبری صلیح الله علیه و سلم کسح کرد که پیامبر هایی چه. پیامبری صلیح الله علیه و سلم ویش قاصد از ورای کردن نفر قریشیا مکی دا که امام عثمان بر رازو بی ناخدا لبید. و دهان بیچاره کافر الله علیه و سلم گذشته‌های خود که از آن چهارصد گذون شناء الناس مسجد الحرام ده وكعبة ده ده أمريكا وده شناء، نا شاريو هناك بس جاي عثمان الله عنه خذله شو عليه وسلم عثمان يعني حتا مد یک چاک پی و چوبشتین گورا کر گلب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و الیহি وا سلام وقتی او هفتم زیارتیم هفتم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و الیহি وا سلام خبر وایت گوب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و الیহি وا امام عثمان یک کشته و یک کشته ا برهندس پیغمبر و الیহি وا سلام گوت کی دهت و ده کی ده وعده و کو امر آبین و نیا مادم ونه خیانت و غدر میکرد. امناتی نه ناف مکیده، امناتی نه شریعه، متعادی نه چین عبادت خداپ کنید و چین عمرکب کنید. آنها غدر القاصده میکردنیا. ولله نیوش هر خوب بری نوکر ناف میشکاش دا عیبو و قاصده که فرق تو قاصده ویچه بکنی، بکوچی. نه یعنی اگر خواه دین نیست نبیتو و دی عيبه كماتبو بعندش بعمر صل الله عليه وسلم قلب عاجزبو ما تديتي مني عفوا مشركين أفخيانا تلك بعمرك صل الله عليه وسلم وده كده عهد جل مدد كم جهاد يا شجوانة خيانة المكر هو إمام عثمان كشت ده كده عهد جل مدد إنه الصحابة رضي الله عنهم كلها ألف وتسعة عشر الله عليه وسلم بيعده و عهده في الله عليه وسلم هل وكي جواب الرازمين وخدره بيد بجد ما بيعده في الله عليه وسلم أن لا نفره كأم نرابين بينه؟ هو جهد وما جهد بكر أم نرى بين. الله عليه وسلم اف بيعد صحابه ونگت يف صحابه خاص خاص الناف صلح الحدابية ده، واكيد ونيعة كابس الرمانش كذبنا ونيعة هو جيشهموش كذبة، هذا جداربو في عمري سعوسم عهدا صحبة ولن تقبلن بأف عهداي خاص ويتايبت بالصلح الحدابية، تكيد يد عهدي ده تمخو، هم بيشكينيش، هم كنا وكين، هم نار من الدفاع كنا تشهدين، جرب العايش متحيت واكرا، وبحسبوا باش كير، فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم العهدي دنا كان ربا ودي كان ودي ديني خدي بلا وكان رب العالمين يد الله فوق ايديهم يعني واختواد بس خداف بيغنبري صلى الله عليه وسلم هر هيكهاد بو الله عليه وسلم بيعه د بيغنبري صلى الله عليه وسلم وده الجهاد يدقلهم قدر كم هتا؟ يا أن خدمه سار بيخيد؟ يا أن العالمين ونيا؟ ما أم شهيد بيبنونيا وبينك كشتت؟ إجا واحدة الله عز وجل رب العالمين بجدي يد الله فوق أيديهم. يعني دست خدش يسد دسته واد. شوف الله عز وجل دست خدش يسد دسته واد. ماله في إكل وآياتها. ثم رب العالمين اش دو دست هن يتلايق رب العالمين وكي دست مروغة وچو مخلوقان انا ليس كمثله شيء اما هم حقيقة اوه وانيا شطف دست رب العالمين سدست وابو ام ذهن ظانين افل واشتوا اوه وانيا كما بصرمانا ده ايمانا باينين اما كيفية اوه ويا شطف ويا شطف بس رب العالمين ظاند هر وكي رب العالمين بتماء الرحمن وعلى العرش استوى وی تر برابر عالمین سر عاشی، اما سر عاشی یه چی توا پیو و رنجشیه بالدوه، اما کس ندانید کیفیت وانه، ایلا ربر عالمین خونه بید، ویج بماند گودیا، الله فوق ایدیم یاد سر برابر عالمی ساده است و همچنده ساده است و بیا و ما ایمانو بهایی که آیات و قرآنیه ساده است و هم ما کدی الله، کیفیت ویدس دان ربر عالمی ساده است او بس را بالعالمی زاید امتدا نا آقید او دگل هنده داید الله فوق ایدیهم يعني خوده هرکار وایش و بشتوانه وده و ده واسر اخید و دجمنه و دشکینه چونکه فالا اف دست خودانه ووا بو پیغمبری صلی اللہ وسلم و اف عهده ووا دو پیغمبری صلی اللہ وسلم بو بحسر حقیه بشتوانی حقیه بو هنده دیفاع دینی بکن ظلم نده تکرن که امام عثمان چه بو ویره بشته امناتی نشری و خبر هواد که اعلاساس امام عثمانی هاتی ها کشتن فمن نکثه چه بشتی این هر کسه که نکثه یعنی عف عهده اشکاند و حد وشانده بشتی نوی بلوزی همی هاتی چه کرن بشتی این یک بید ویره پیش بش بشتی بلوزی چه دو فیله راب کشدونی و وکتا و اما نکوثه فمن نكث يعني أو عهد دابي عم بليس الله وعليه وسلم كاد يجلب يعني بيدون نار بيدون جهاد بيدون دفاع كات الدين يا خديه أيكي ونيابش ديني بشمام ببه وعده هو اشكاذ فإنما ينكث على نفسه رب العالمين بجد او وقت في عهديتش كنيت شو ضرر وخرابي ناقة تخدع وناقة بيعم بي صلى الله عليه وسلم أما ضررك وخرابيك بوبي بخو الجمهور في عهدة دايكل رب العالمين قال بيغ النبي صلى الله عليه وسلم باش تيجس عهد باش كيما اول غنى حكى اسكاب خرابي همو بمنى تشو خرابي تشو رب العالمين درا ديته بيغ الله عليه وسلم هذا دين له دي او عهدة منيا اسلام ودينه خود همو تشيا همو اهدى رب العالمين إن ان الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا بجد اف دين كاسلوم او اوش تاخدن دي او دين اسلوم او كران او مجودي و هايث باماله صلى الله عليه و سلم بجد مهما يجب ان يكون لدينا مجودي و يكون لدينا مجودي و يكون وفي امانه جيب جب جناكين فإنما ينكث على نفسه حرب يكب مياه شخرابي تشزارب ناجه العالمين ومن أوفى بما عاهد عليه الله وهرك سكش أوفى يعني بالدراسة والكاملية فى, في عهدي جب او أو عهد ويدع رابل عالميني يعني أستاذ إخلاص وفوجي طبعاً بلا يعني مخدر يا راسك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 أمه أوى ومن أوفى بما عاهد عليه الله ألا عاهده وجب جيبك أوعهد للرب العالمين ده أبا خيرك أجرك جل جل كماظن يلا للرب العالمين جاني خوش بينا جناحيا خلاص بينا ويا العذاب وشنا بحشت يا أبا هم أجر أو أجرت ماظن جل كرب العالمين ده تفاقسنا وعدي ده فهذا مروءة بسمان أو دين رب العالمين ده لني ما أبا هم أمانة لني ما ما هوا معهدی گرب عالمینه که آن بیاماناتی پارزین هم مروی پیچ بیتم پارزین هم مرویش من و و یه مقصر بیت داده تی مرویته و بیب کات و منو فشار به دوام نبید هنگام رب عالمینش دم روی خوش می‌د و اجر کا جالا جالا کامازن استاد مروی. هم امروز بر دوام بی سر شکندن همه اینگه رو جا قیامتش نفسه خوب که چون وی هم عهده دایگه قبل عالمهی که دی دین خوده چمه از بسرمانم ونیا نوکه ای کسیار رو مبکرد که ما هم چی نه؟ اشتا از بسرمانم مادم ام بجین ام مسلمین یعنی که برای دی دین ایسلامی بچین چی گفم اما بشتا خوکر ایسلامی بشتا خوکر دین خوده وم دی دین خوده نه چیم و خرابیاش کند نه وعده نش خرگوش ملویه چه خرابی و در برالمنی. اشتی و آیاتش را برالمنی بحثی واقعه دارد. نشونه صلح حدهاییه و قلبی هم بریسالله و علیه مسالم در نکاتیم کا جزای و قبواتیه در برالمنی. آخر دعوان. الحمد لله برالمنی و صلّى الله و سلم على قائمة محمدین على آله وصحبه